ولن تربأ عنك اليهود ولن نصارى ولن نصارى حتى تتبع ملتهن قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهواءهم الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونوه حق تلاوته يتلونوه حق تلاوته ائناتك يؤمنون به 124- ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون 125- يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين 126- واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل لَمِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا 113-قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 114-وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا 115-وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَا بَلَدًا آمِنَ وَرُزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرَهُ إلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْطَرَهُ 129-وهدى بالنار وبئس